نستلهم الدروس والعظات والعبر ونغوص في بحرها الزاخر نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر ونطوف في بستانها الماتع نجمع الرحيق والزهر والثمر وكلمة اليوم كلمة جليلة كلمة رقيقة كلمة مهيبة إنها السنة صلى الله وسلم وبرك على صاحب السنة ما هي السنة السنة في اللغة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة هذا بالنسبة للمعنى اللغوي السنة في اللغة هي الطريقة محمودة كانت هذه الطريقة أو مذمومة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طريقة من كان قبلكم لا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لتبعتموهم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إذن السنة في اللغة هي الطريقة محمودة كانت هذه الطريقة أو مذمومة أما السنة في عند المحدثين عند أهل الحديث هي ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيه أو خلقية أو سيرة هذا هو تعريف السنة عند علماء الحديث ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وهي السنة القولية أو فعل وهي السنة الفعلية أو العملية أو تقرير وهي السنة التقريرية أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما فتصبح أو فيصبح هذا الأمر سنة تقريرية عن رسول الله أو صفة خلقيه أو خلقيه يعني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وصف للخلق خلقيه وصف للخلق النبي عليه الصلاة والسلام أو وصف لخلق النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة أما السنة عند الأصوليين فهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن الكريم مصدران اساسيان للتشريع لا ينفصنان ولا ينفصلان ولا يفترقان أبدا حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض يوم القيامة ففي الحديث الصحيح الذي راه الحاتم في المستدرك وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال القرآن تركت فيكم شيئين تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله وسنتي تردت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا أيما تمسكتم بهما القرآن والسنة كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض تردت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض السنه اؤكد على انها المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القران ومما يدمي القلب اننا نعيش الان زمانا نحتاج فيه الى ان نثبت حجيه السنه لان هنالك من خرج علينا الان ليقول بأننا لسنا في حاجة إلى السنة وبأن القرآن فيه الغنى وفيه الكفاية والقرآن فيه كل شيء والله تبارك وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذا حق لكن محال محال أن يفهم عاقل على وجه الأرض القرآن الكريم بعيدا عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مستحيل قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إن ثبوت حجية السنة إن ثبوت حجية السنة واستقلالها واستقلالها بتشريع الأحكام أمر ثابت لا يخالفه, لا يخالفه إلا من لحظ له في الإسلام إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام أمر ثابت وضرورة دينية لا يخالفها إلا من لا حظ له في الإسلام بل من بديع ما قاله الإمام العلم الإمام الأوزعي رحمه الله تعالى قال والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن لأنه لا تستطيع أبدا أن تفهم القرآن بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فهيا افتح القرآن مع الآن من أول سوره الفاتحة إلى سوره الناس ولا ترجع إلى كتاب من كتب السنة ولا ترجع إلى صاحب السنة صلى الله عليه وسلم وهيا دلني استخرج لي من كتاب الله تبارك وتعالى آية تبين أن الظهر أربع ركعات أو أن العصر أربع ركعات استخرج لي آية من قرآن الله تبارك وتعالى تعلمني كيف حج، كيف أصوب كيف أزكي لم تجد على الإطلاق مستحيل أن تفهم ما أجمله القرآن إلا إذا عدت إلى صاحب السنة عليه الصلاة والسلام وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه تدبروا أيها الأفاضل لتعلموا مكانة السنة وأهمية السنة صلى الله وسلم وبارك على صاحبها قال والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه الوجه الأول أو الوجه الأول واللغتان صحيحتان أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه تدبر أيها الحبيب اللبيب أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة بمعنى أن يأمر القرآن بالتوحيد وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وبصوم رمضان وبحج البيت وما أكثر الآيات في هذا فتأتي السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزك السلام لتؤكد ما أمر به القرآن فيقول صاحب السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل فهذا هو الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب الواحد أو المسألة الواحدة والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى الوجه الثاني وتدبر معي ايها الحبيب اللبيب ايتها الفاضله الوجه الثاني ان تكون السنه موضحه ومبينه لما اجمله القران الكريم فالله جل وعلا يأمر مثلا بالصلاه فيقول سبحانه واقيموا الصلاه كيف اصلي وما هي اوقات الصلاه وما هي عدد الصلاه وما هي مبطلات الصلاه وما هي واجبات الصلاة وما هي سنن الصلاة وكيف أتطهر للصلاة وكيف اتوضا وكيف, وكيف وكيف وكيف لا يجيبك على كل هذه الأسئلة إلا صاحب السنة صلى الله عليه وسلم لن تجد إجابات واضحة لهذا الأمر المجمل في كتاب الله وأقيم الصلاة لن تجد جوابا مفسرا مبينا موضحا لهذا الأمر المجمل إلا في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك تعالى وأتم الحج والعمرة لله كيف حج ما هي أركان الحج ما هي واجبات الحج ما هي مبطلات الحج ما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة إلى آخر هذه الأسئلة ولن تجد جوابا لهذه الأسئلة مفصلا موضحا إلا في السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام فستسمع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم وستسمع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي يأمر القرآن الكريم بالزكاه وأقيم الصلاة وآت الزكاه ما نقدر الزكاه ولمن أخرج الزكاه على وجه التفصيل وعلى وجه التحديد وإن كانت الآية قد ذكرت الأصناف مجملة إنما الصدقات للفقراء والمساكين تأتي السنة ليوضح صاحبها عليه الصلاة والسلام كل ما يتعلق بهذا الركن من أركان الإسلام يبين المقادير ويبين من هو الفقير من هو المسكين من العاملون عليها إلى آخره فلا بد أن نرجع إلى السنة لنفهم ما أجمله القرآن الوجه الثالث, الوجه الثالث هو أن تكون السنة أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه وهنا تستقل السنة بالتشرية ففي الحديث الصحيح الذي راه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتابة ومثله معه ألا يشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذناب من السباع ولا لقطة المعاهد وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا لنواصل الحديثة في الحلقة المقبلة إن شاء الله جل وعلا مع السنة وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم السنة واتباع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك مولاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة الكلمة كلمة كلمة أمانة كبيرة